أَلَمْ نُجِرْ الْجِرَانَ مُلْشَأْتُ فِ الْبَعْ يطاله <تصفيق> I'll be right إذا انشقت السماء فكانت وودة كالدهان فبأين Love me Ja, <laughs> جَلَلَ الْجَنَّتَيْنِ ذَلِكَ Jag <try> What آلاء <تصفيق> ربك